فذلك يوم اذن يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع انزيد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 إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب ولا يرثى الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء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 انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء انكم ان يتقدم او يتاخر كل Fi jantina, sesalun, agan al Mujrimin, ma salak kum, fi sakar. Kaulu, lam nakum, al Mucallin, walam nakum, nutaim al Miskin, wakunna, nakhudu,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 بل يريد كل مرء منهم أن يوتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره